بوك تو أونو تريش تسعة وعشرون تسعة وعشرون <تس.</ في المطعم واحد <تس> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في المطعم واحد تيبل <تصفيق> تاكي <تصفيق> خالي؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ دايا كورياماكي مينو دين من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطعام أبنكي شو باريش كورين بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ عمر اكتا بيار تشاي من فضلك واحد بيرا من فضلك واحد بيرا عمر ميناريل واتر تشاي من فضلك واحد مياه معدنيه من فضلك واحد مي معدنيه عمر اكتا كومولا ليبور رش تشاي من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوة مع حليب دايا كوري چيني ديبن مع سكر من فضلك مع سكر من فضلك أمر أكتا چاة چاي من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي أمر أكتا لبو چاة چاي من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب هل عندكم سجائر؟ أبنر كاته تحيدانياته هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ أبنر كاته آقوناته هل عندكم شعلة نار واللاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ আমার কাছে কাটা চামচ নেই শৌকা ইউনকুনি শৌকা আমার কাছে আমার কাছে চামচ নেই মিলকিসি মিলা